لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حَقَّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا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 117. إما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 118. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين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 قالوا إن تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذُكرت بل أنتم قوم 117. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 118. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون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 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَدَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْأَوْيُونَ لِيَأْكُنُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا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 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ نَهَارٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبح.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 صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هم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 إِنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُبِينٌ وَأَنَا أَعْبُدُ رَبِّي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جهنم 17. إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون 18. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وَلَن ش ألَطْومَسْننا غَلَ أَغُْونِ إن فَسْتَبَقُ الصراطَ فَأَن يُبصعُون وَلَنَ شَاء لَمَ سَخْنَ مَا لَ مكَانَتِم فَمَستَقَعُض وَلَا يَرْجون وَمَنّ مون